وعير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين <تصفيق> السماء وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَتَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُضُورُ ضُعْسِرَتْ عَلِمَتْ النَّفْسُ مَا قَدَمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكِرِيمِ الذي خلقك فسواك فعدلا في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يطلونها يوم الدين وما هم عنها بغار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 والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما قُلِ قَمِ مِّنَ الْمَاءِ الدَّافِقِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِن دَعَوْا عَلَى رَجُلٍ قَادِرٍ أَوْ مَن فَمَا لَهُ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا fa mahl lil